صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذه الآيات من سورة قاف هي قوله تعالى يوم نقول لجهنم هل امتلات يوم نقول يعني يوم القيامة يقول الله لجهنم يخاطبها وجهنم هي النار لأن النار لها أسماء منها من أسمائها جهنم والسعير والحريق و... يوم نقول لجهنم وهو قول حقيقي فالله يكلمها وهي تجيبه نقول لجهنم وتقول على حقيقته والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى نقول لجهنم هل نسأتِ أي هل أخذت نصيبك من البشر ولم يبق في مكان لأن الله وعدها لأنه سيملأها كما في قوله تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فهذا وعد من الله عز وجل وفي الحديث أنها اختصمت النار والجنة عند الله سبحانه وتعالى فقالت النار في الجبارون ولا المتكبرون قالت الجنة في الضعف والفقراء فقال الله سبحانه وتعالى أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار أعذب بك من أشاء ولكليكما علي من أهاء فهو سبحانه في هذه الآية يشير إلى هذا هل تلأتي فتقول هل من مزيد تطلب الزيادة تطلب الزيادة وأنها واسعة والعياذ بالله وجاء في الحديث الصحيح او في الأحاديث الكثيرة أن, أن النار لا يزال يلقى فيها ويتقول هل من مزيد فيضع رب العزة فيها او عليها رجله في رواية قدمه فينزوي ينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن يعني كفاني كفاني كفاني فهذا هو معنى هذه الآية يقول لجهنم هل امتلاتي فتقول هل هل من مزيد وهذا فيه وعيد شديد لهؤلاء أن يكونوا من خطب جهنم يوم القيامة ووعيد لكل عاقل أن يتنبه لذلك لئلا يكون ممن يلقى في جهنم والعياذ بالله. وأزلفت الجنة قربت أزلفت يعني قربت لما ذكر النار ذكر الجنة وهذا الأسلوب متكرر في القرآن الكريم أن الله حينما يذكر العذاب يذكر الرحمة وحينما يذكر النار يذكر الجنة لأن لا يقنط العباد لأجل أن لا يقنط العباد فلا يذكر الجنة فقط حتى يأمن العباد ولا يذكر النار فقط حتى يقنط العباد بل إنه سبحانه حكمته يذكر الجنة والنار والوعد والوعيد في كثير من الآيات ومنها هذا الموضع أجلفت أي قربت الجنة والجنة في اللغة اسم للبستان الملتف بالأشجار من الاجتنان وهو الاختفاء فهي تجن, تجن من فيها لما فيها من الأشجار الملتفة هذه هي الجنة وهي درجات الجنة درجات والنار والعياذ بالله دركات الجنة درجات بعضها فوق بعض ادخلها الناس بحسب اعمالهم والنار دركات الى اسفل بعضها تحت بعض وكل طبقة من النار فيها صنف من المعذبين والعياذ الله وازلفت الجنة التي كانوا يوعدون بها في الدنيا لما امنوا بها في الدنيا وهم لم يروها وعملوا لها فان الله سبحانه اقر اعينهم برؤيتها في هذا المشهد العظيم امنوا بها في الدنيا وعملوا لها وهم لم يروها ايمانا بخبر الله سبحانه خبر رسوله صلى الله عليه وسلم امنوا بالغيب فالغيب صار شهاده في هذا الموقف صار شهاده يشاهد ازلفت الجنة للمتقين الجنه للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه في هذه الدنيا بأن اتخذوا وقاية بينهم وبين العذاب من طاعة الله سبحانه وتعالى للمتقين غير بعيد أي قريبة منهم يرونها قريبة منهم ويشاهدون ما فيها من النعيم والسرور والمنازل لأجل أن تقرأ اعينهم بذلك ويفرحوا به ثمره لأعمالهم الصالحه التي قدموها في الدنيا تعبوا قليلا في الدنيا واستراحوا دائما في الاخره صبروا على طاعه الله الدنيا وعن محارم الله فانتج لهم ذلك هذه العاقبة الحميدة وزلفت الجنة للمتقين غير بعيد أي في مكان قريب منهم وقيل غير بعيد أي أن هذا الوعد آت بلا شك لأن كل كل آت فهو قريب المستقبل قريب والماضي هذا بعيد غير بعيد أي أن هذا وعد قريب وقوعه ولا مانع من إرادة المعنيين والله أعلم غير بعيد في المكان وغير بعيد الحصول والوقوع لأن كل ما هو ات فهو قريب ثم قال سبحانه وتعالى لهم للمتقين هذا ما توعدون هذا ما توعدون هذا مستاق ما وعدناكم في الدنيا وصدقتم به وعملتم من أجله الآن ها هو قريب منكم تحقق وعد الله لكم هذا ما توعدون لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعدا إذا وعد وعدا فإنه لا يخلفه سبحانه وتعالى أما الوعيد فإن الله قد يوقعه وقد يعفو ولا يوقعه أما الوعد فإن الله لا يخلف وعد الله لا يخلف الله وعده قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته وإن أوعدته أوعدته أو وعدته لمنجز وعدي لا لمخلف إعادي لمخلف ايادي ومنجز موعدي واني وان اوعدته اوعدته أو لمخلف ايادي ومنجز موعدي هذا الفرق بين الوعد والوعيد هذا ما سوعده لمن لكل اواب يعني ما هو خاص لهذه الطائفه التي يخاطبها الله يوم القيامه بل هذا عام لكل اواب والاواب من الاوب وهو الرجوع يقال آب اذا رجع اواب اي رجاع رجع, رجع عن عن الذنوب رجع عن الذنوب إلى التوبة والاستغفار الإنسان خطأ كما في الحديث كل ابن آدم خطأون وخير الخطائين توابون فليس الغريب أن الإنسان يخطي أن هذه طبيعة البشر كل ابن آدم خطأون طبيعة البشر ولكن الغريب أن الإنسان لا يتوب هذا الغريب أنه يخطي ولا يتوب هذا العجيب والغريب أما من أخطأ وتاب فهذا فهذا لا يضره الخطأ الله يغفره له وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وفي قوله اواب اشاره إلى أن الانسان كل ما يخطي يتوب اواب كثير التوبه وكثير الرجوع فدل على أنه كل ما أخطى وأذنب يتوب لله سبحانه وتعالى ولا يقنط من رحمه الله ويقول أنا تبت ثم رجعت أنا ليس لي توبة هذا من الشيطان لا يقول هذا بل كل ما أذنب فإنه يتوب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إذا فعلوا إذا تكرر هذا منهم إذا فعلوا فاحية أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله قل يا عبادي الذين اشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله فلا تتعاظم ذنبك تظن ان الله لا يغفره ولا تمتنع من التوبة لأنه تكرر منك بل تب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صحيحة والله يتوب على من تاب ولو تكرر منك هذا وجاء في الحديث أن العبد يذنب ذنبا فيتوب فيقول الله جل وعلا علم عبدي أن له أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره ثم إذا أذنب تاب إلى الله يقول الله علم عبدي أن له أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به الله يحب من عباده أن يتوبوا ولو تكررت ذنوبهم ولو عظمت ذنوبهم ولا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقالوا ان الله ثالث ثلاثه هل اقبح من هذا القول لا اقبح من هذا القول ما قال هذا احد من البشر الا النصارى والعياذ بالله وهنا هذا يقول الله جل وعلا الا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم والله غفور رحيم فلو تابوا إلى الله تاب الله عنه مع أن مقالتهم اشنع المقالات لكل أواب حفيظ صيغة مبالغة من الحفظ فعيل صيغة مبالغة من الحفظ أي كثير الحفظ بمعنى أنه يحفظ حدود الله يحفظ حدود الله فلا يقع فيها واذا وقع فيها تاب الى الله فهو يحفظ حدود الله جل وعلا والحافظون الحافظون لحدود الله احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك في روايه تجده أمامك فالحفيظ هو الذي يحفظ حدود الله وخرومات الله عز وجل وقيل الحفيظ هو الذي يحصي ذنوبه الحفيظ هو الذي يحصي ذنوبه ويتوب منها ولا ينساها بل يتوب منه يحاسب نفسه ويتوب من الذنوب ولا تنافي بين المعنيين فالحفيظ يراد به الذي يحفظ حدود الله والتائب الذي يتوب من ذنوبه أيضا هو يحفظ حدود الله بالتوبة يحفظها بالأول لا يقربها وإذا وقع فيها فإنه يحفظها بالتوبة والاستغفار لكل أواب حفيظ من هو الأواب الحفيظ؟ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن خاف منه سبحانه وتعالى بالغيب أي في حال غيبته عن الناس بحيث لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى لأن بعض الناس قد يتظاهر عند الناس الصلاح والتوبة والاستغفار، لكنه إذا خلى ون أنه لا يراه أحد، فيبارز الله بالمعاصي، هذا لا يخشى الله في الغيب، إنما يتظاهر بخشيته في الشهادة عند الناس، سال الله العارف، لكن الخشية الحقيقية هي التي تكون في الغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. أي في حال غيبتهم عن الناس. وفي الحديث عن من السبعة. الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة رجل لكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا عن الناس ففاضت عيناه من خشية الله سبحانه وتعالى هذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله فهذا فيه أن العبد يكون خائفا من الله حاشيا له سواء كان مع الناس أو كان خاليا بنفسه حيث لا يراه الا الله سبحانه وتعالى وفي الحديث اتق الله حيث حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت فهذا له ميزه على غيره الذي دائما يراقب الله ويخشى الله سواء كان مع الناس أو خاليا هذا له ميزة على غيره أما الذي يخشى الله في العلانية كونه مع الناس فإذا خلأ أعطى لنفسه العنان في أو العنان أعطى نفسه العنان في المعاصي فهذا لا يخشى الله سبحانه وتعالى وإنما يخشى الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا وفي الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراك فإنه يراك إن بلغت مرتبة اليقين وصرت كأنك ترى الله هذه أعلى الدرجات وإن لم تبلغ ذلك فاعلم أنه يراك، فاتق الله سبحانه وتعالى اتق الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب والخشية من أعمال القلوب ليست الخشية من أعمال الجوارح والبدن الذي يتخاشع بجسمه و. وبأعضائه هذا ليس هو محل الخشية محل الخشية في القلب الخشية والخوف والرغبة والرهبة والرجاء هل من أعمال القلوب من أعمال القلوب ويروى أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا أو شابا يصلي وطاطئا رأسه فقال عمر رضي الله عنه أيها الشاب ارفع رأسك فليست الخشية بالرقاب وإنما الخشية في القلوب وإنما الخشية في القلوب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب جاء إلى الله جل وعلا بقلب منيب راجع إلى الله عز وجل هذا هو الذي تقرب له الجنة يوم القيامة وتقر عينه بما أعد الله فيها من النعيم والسرور والحبور ولكن هذا يحتاج إلى إيمان يحتاج إلى صبر في هذه الدنيا يحتاج إلى إيمان وعمل صالح وصبر ما كل يحصل على ذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى والجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات كثير من الناس يتبعون الشهوات هذا أبتلى وامتحان من الله والجنة محفوفة بالمكاره لانها تحتاج الى جهاد في سبيل الله تحتاج الى قيام ليل تحتاج الى صيام تحتاج الى طاعات هذا يشق على البدن فلا، فهي محفوفه بالمكاره يعني بما تكرهه النفوس من العمل الشاق من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب قدم على الله سبحانه وتعالى بقلب تائذ راجع إليه سبحانه وتعالى هذا هو الذي تقرب له الجنة يوم القيامة ولهذا قال هذا ما توعدون يعني ما كنتم توعدون متى في الدنيا ما هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إذا الجنه ما تحصل عفوا بدون تعب لا بد من هذه الأمور لا بد من هذه الأمور قال تعالى أدخلوها يقول الله جل وعلا للمتقين أدخلوها هذا إذن من الله سبحانه وتعالى فالجنة داره ولا يدخلها احد أحد الا باذنه في قوله ادخلوها تكريم لهم تكريم لهم ادخلوها ادخلوها ايش بسلام ما عليكم خطر ولا مزاحمه ولا احد ياخذ مكان الثاني مثل ما في الدنيا انت امن تدخلها امن بسلام قيل سلام من الله جل وعلا سلام من الله يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم وقيل بسلام يعني بسلامة من الآفات من الخوف من المرض من الموت فهي دار الامان من كل محلور ليس فيها خوف ابدا لا ليس فيها خوف لا يخرج منها ما يجيه ظالم يخرجه منها مثل ما في الدنيا ما أحد يتعرض له آمن في الجنة آمن خلاف الدنيا فهي دار الخوف دار البغي والعدوان و ولو لم يكن فيها إلا الموت إلا الموت الآخرة ما الجنة ما فيها موت ولا فيها مرض ولا فيها هرم ولا فيها هم ولا غم ولا فيها ما يكدر ابدا ولا فيها أحد يضايقك إخوان أهل الجنة إخوان على سرر متقابلين إخوان ذهب ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ليس بينهم شحنة ولا بغض ولا عداوات ولا ثارات بل بينهم المحبة بينهم المحبة والأخوة الصافية ليس فيها شحنة ولا حسد كل مقتنع بما هو فيه الدنيا فيها مشاحات فيها كل واحد يرى انه ناقص ما أن, أن ما عنده ناقص يحتاج زياده أما في الجنة كل راض بما فيه ولا يرى أن أحدا أفضل منه فهو قرير العين بما هو فيه ليس فيها مشاحة وليس فيها مغالبة وليس فيها عدوان وليس فيها ظلم وليس فيها ما يكدر ولهذا قال بسلام سالمين من كل آفة آمنين ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام في الآية الأخرى ادخلوها بسلام آمنين من كل, كل مكروه ذلك يوم الخلود ادخلوها بسلام ذلك الإشارة إلى يوم القيامة وإلى دخول الجنة ذلك اليوم يوم الخلود الخلود يعني البقاء الذي لا زوال لا زوال له لا زوال له بخلاف الدنيا فإنها وإن تزينت لك وازدهرت لك وفرحت فإنها على سبيل الزوال على سبيل الزوال فالشباب يعقبه الهرم والصحة يرقبها المرام والسرور يعقبه الهم والحزن ما يستمر شيء في الدنيا الدنيا ما يستمر فيها شيء أما الآخرة فالما فيها يستمر أهل الجنة يستمر لهم النعيم وأهل النار والعياذ بالله يستمر لهم العذاب يستمر لهم العذاب ولهذا تسمى دار القرار وإن الاخره له يدار القرار هي الاستقرار الذي لا انتقال منه ذلك يوم الخلود والخلود هو البقاء الذي لا فناء له لا فناء له كما يكون في الدنيا اتمت شو هنا قصور الملوك والمنعمين والأمم السابقة ترونها أطلالا متهدمة ترونها أطلالا متهدمة بعد أن كانت مزدهرة وكانت فيها العزة وفيها ما يتنعمون به الآن أصبحت خرابا بلقع هكذا الدنيا اما الجنه فانها لا خراب لها ولا زوال لها ولا فناء ولا هرم لا هرم ولا كبر ولا مرض ذلك يوم الخلود هذا تطمين لهم تطمين لهم زيادة نعيم لهم حيث يطمئنون أن هذا لا, لا يزول ابدا ولا يخافون عليه انه يؤخذ ويسلب ابدا من دخل الجنه لا يخرج منها ابدا خلوها بسلام ذلك يوم الخلود أما الدنيا فإنها يوم الفنى والزوال لهم أي لأهل الجنة والمتقين الذين سبق ذكرهم ما يشاءون فيها نعيم بعد نعيم وبشارة بعد بشارة ما يشاءون مما تطلبه نفوسهم يحضر عندهم في الحال بدون تعب بدون مشقة خلاف الدنيا أنت إذا أردت شيء في الدنيا قد لا تحصل عليه قد لا تحصل عليه وإن كنت تتمناه تريد ما تحصل عليه أما في الآخرة في الجنه وكل ما أردته يحصل في الحال لهم ما يشاءون فيها ما يشاءون من غير تحديد اطلب ما تريد في الجنة لهم ما يشاءون فيها بدون ثمن بدون بيع وشراء لأنهم اشتروه في الدنيا اشتروه في الدنيا هل قد مين ثمنة قد في الدنيا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعكم به وذلك هو الفوز العظيم انقدموا الثمن في الدنيا في الآخرة يأخذون أي ما يريدون بدون ثمن لهم ما يشاءون فيها ولا يكفي هذا لدينا مزيد لدى الله عز وجل وعنده مزيد من النعيم فليس ما في الجنة محصورا بما يشاهدونه بل إن الله يزيدهم سبحانه وتعالى من كل سرور ومن كل نعيم فلا يخشون إن هذا السرور وهذا إنه ينفد أو يزول بل إن الله يزيدهم دائما وابدا وقيل يزيد لدينا مزيد وهو التنعم برؤية الله سبحانه وتعالى تنعم برؤية الله لأن أهل الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى في كل يوم جمعة في الدنيا يعني كل ما يوافق يوم جمعه في الدنيا يزورون ربهم ويرونه لهم سبحانه وتعالى فهذا هو المزيد كما في الآية الأخرى في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى وهذا أعظم من الجنة وأعظم مما فيها ولدينا مزيد مزيد من النعيم ومزيد وهو رؤيه الله سبحانه وتعالى لماذا لانهم امنوا به في الدنيا ولم يروه بل اعتمدوا على خبر الله وخبر رسوله امنوا به بالغيب ولم يروه فالله جل وعلا يجازيهم ويتجلى لهم في الاخره حتى يروه عيانا بأبصارهم كما صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الذين أحسنوا الحسن وزياده وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها رؤيتهم لله سبحانه وتعالى وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله سبحانه وتعالى أما الكفار لما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة عقوبة لهم والعياذ بالله ولدينا مزيد هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة أنه سيزيدهم ولا ينقصهم أبدا ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا الكفار الذين ذكرهم في أول السورة توعد لهم كم أهلكنا قبلهم من قرن كم اهلكنا قبلهم أي قبل كفار قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا بالقرآن وكذبوا بالبعث الله سبحانه وتعالى لا يهملهم ولا يتركهم بل إنه سيوقع بهم ما أوقع بالأمم التي هي أقوى منهم فعاد وثمود أقوى من قريش والأمم السابقة أقوى كم اهلكنا قبلهم أي كفار قريش من قرن والقرن هو الأمة والجيل من الناس هم أشد منهم بطشا أشد من قريش هل هل كفار قريش مثل عاد وثمود في القوة هل هم مثل فرعون في القوة لا لا نفعتهم قوته هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد الأوائل والأمم السابقة ساروا في البلاد ساروا في البلاد أثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها والتنقيب هو السفر والسير في الأرض نقبوا في البلاد ومع هذا لم ينفعهم لم تنفعهم دنياهم وقوتهم وما أوتوه من زهرة الدنيا لم ينفعهم ذلك فإذا أهلك الله هؤلاء القرون القوية هو قادر على أن يهلك هذا القرن الضعيف من باب أولاء أو كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا أي قوة فنقبوا في البلاد ساروا يميناً وشمالاً وسافروا وعمروا الأرض بانواع العمارة وتلك آثارهم باقية إلى الآن هل أغنتهم هل نفعتهم هل امتنعوا من عذاب الله عز وجل إذن هؤلاء الكفار لا يأمنون على أنفسهم والسعيد من وعظ غيره افلم يسيروا في الارض قال تعالى وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم اخذتها والى المصير وكم من قرن ان يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها وللكافرين قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين فهم ساروا في البلاد شمالا وجنوبا وغربا وشرقا ما تركوا من الارض شيئا ومع هذا ما اغنى عنهم هلكوا جميعا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فهذا, فهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ولمن جاء بعدهم من الكفرة أنتم ترون الآن الدول القوية العاتية التي اغترت بقوتها أن الله جل وعلا يدمرهم بقدرته ويصبحون أذلة بعد أن كانوا اقوياء دول معروفة ألمانيا الإنجليز الروس كلهم اعطاهم الله قوة اغتروا بها ثم دمرهم الله عز وجل اليابان وغيرها كلها دول فكثر بقوتها فالله سلط عليهم من هو اقوى منهم من جنده سبحانه وتعالى فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل فنقبوا في البلاد هل من محيص؟ هل أحد منهم هرب افلت من افلت من طلب الله له سبحانه هل احد منهم منع العقوبه عن نفسه ابدا ما يستطيعون لا يستطيع احد ان يرد ما اجراه الله سبحانه وتعالى هل من محيص هذا استفهام بمعنى النفي اي لا محيص لهم ولا مفر لهم من الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه لما ذكر هذا لما ذكر اول هذه السوره وما فيها من البراهين والعبر قال ان في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان له قلب ذكرى تذكير ووعظ من الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لذكرى لكن لمن لمن كان له قلب هل هنا أحد معلو قلب كل الناس لهم قلوب لكن المراد القلب الذي يعقل الذي يعقل أما القلب الذي لا يعقل فهذا لا ينفع صاحبه شيء قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يعني هم عمي لا لا يبصرون بصر اعتبار ولا يستمعون استماع يفيدهم هم يسمعون ليسوا صما لكن المقصود بالسمع الذي ينفع والقلب الذي يعقل والأذن التي تسمع سماعا ينفع صاحبها أما مجرد الجوارح والأعضاء فإنها أدوات فقط حسب ما تستعمل إن استعملت في الخير أفادت صاحبها وإن استعملت في الشر ضرت صاحبها ولهذا قال لهم قلوب لا يعقلون افلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فالعمى ليس عمى البصر العمى عمى بالله، هذا هو العمى لمن كان له قلب المراد القلب الذي يعقل أما القلب الذي لا يعقل فهذا لا فرق بينه وبين البهيمة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا سأل الله العافية أنت لو تقول الواحد من بني ادم او من الملوك حتى انت مثل البهيمه وش يسوي فيك الله جل وعلا يقول انهم اخط من البهائم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا بل هم أضلوا سبيلا ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اي قلب يعي به ويعقل به عن الله سبحانه وتعالى لا مجرد قلب عضو فقط لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ألقى السمع يعني استمع لكلام الله كلام رسوله ولم يعرض عنه كما يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه الواجب على العاقل أنه يستمع فإن وجد خيرا أخذه وإن وجد شرا تركه استمع استمع لما يقال، والقرآن خير كله خير والمواعظ كلها خير والتذكير كله خير لمن ألقى السمع أو ألقى السمع وهو شهيد لمن كان له قلب هذا واحد قلب يعقل أو سمع يسمع الخير ألقى السمع وهو شهيد يعني حاضر القلب ما يكفي السماع بدون حضور القلب ما يكفي أنك تسمع بأذنيك دون أن يحضر قلبك فلا بد من الاثنين السماع بالاذن والحضور بالقلب حتى تدرك معنى الكلام تفقه فيه أما مجرد سماع مع اعراض القلب وانشغاله فهذا لا يفيد صاحبه شيئا لا يفيد صاحبه شيئا او القى السمع وهو شهيد اي حاضر القلب لما يسمع يتدبره، يتفق فيه، يتفهم الكلام هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق لما يحب ويرضى، ولما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. وأن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على الحق إلى يوم نلقاه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله إليكم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب في وصف الله سبحانه وتعالى هنا نفسه بالرحمة هل هنا فائدة وهي عدم تقنيط العباد من رحمة الله بعد ذكر سفة الخشية من العبد نعم. يقول الحصى الله في قول الله جل وعلا من خشية الرحمن بالغيب. يقول هل يستنبط من هنا فائدة في وصف الله سبحانه؟ هل إيش؟ هل يستنبط فائدة في وصف الله سبحانه نفسه بالرحمة؟ وبعد ذلك ذكر صفة الخشية من العبد. هل في ذلك فائدة وعدم تقنيط العباد من رحمة الله؟ ما فهمت السؤال؟ ماذا ينفي؟ من خشية الرحمن بالغيب؟ نحن فسرناها خشي الرحمن أي خافه بالغيب أي في حال غيبته عن الناس وانفراده بحيث لا يراه احد يستوي عنده السل والجهر خشية الله سبحانه وتعالى نعم هذه صفات للعبد صفات للعبد العبد هو الذي يخشى يخشى الله عز وجل في كل حال نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل كيف يصل الانسان الى مرتبه الاحسان يصل الى مرتبه الاحسان اذا حقق الاسلام والايمان اذا كمل اسلامه و كمل اسلامه وإيمانه فانه يصل الى مرتبه الاحسان نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هو الجمع بين قول الله جل وعلا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وبين قوله سبحانه حتى يضع الجبار عليها قدمه لأن المتبادر إلى الذهن أن الامتلاء يكون من الجنة والناس اي نعم لا تنافي بين ذلك فإن الله جل وعلا يضع فيها قدمه وفي رواية الرجلة فينزوي بعضها إلى بعض ما يبقى فيها مكان ما يبقى فيها مكان نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كيف تكون المفاضله في الجنة إذا كان كل واحد يرى بأنه لا ينقصه شيء والناس يتفاوتون في الطاعة والجنة درجات كما نعلم لا يكون في نفسه شيء هم يتفاضلون في المنازل ولكن كل واحد راض بما هو فيه قارة عينه لا يرى أن أحدا أفضل منه نعم صلي الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما ورد في الحديث أن صاحب القرآن يرتقي في الجنة درجات هل معنى ذلك أن درجات الجنة على عدد آية القرآن أم أن درجات الجنة مئة درجة؟ الله أعلم. أنا ما أبي عن حديث الذي يرتقي فيه يقال له قرأ ورق في درجات الجنة ما أدري عن حديث هذا. ولكن الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة في مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين بسبيله نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في دفول الجن إلى الجنة الله أعلم أقول الله أعلم هذا ما هو بلينا نعم صلى الله عليه وسلم الوالد الوارد يقول السائل هل يصح أن أهل النار تضخم أجسامهم حتى يكون جسم أحدهم حتى يكون سن أحدهم مثل جبل يحد نعم ورد هذا تقوى أجسامهم بحيث لا تأكله لا تفنى بحيث انها لا تفنى لأجل يطول تعذيبهم والعياذ بالله وتعلمهم لا يموت فيها ولا يحيى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 نعس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يصح ان بعض المؤمنين يرون الله جل وعلا في الجنه مرتين بكره وعشيه ام ان الرؤيا فقط مره واحده كل جمعه الله اعلم الذي ورد إنه كل جمعه نعم نعس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي افضل كتب اعراب القرآن اعراب القران يعني الإعراب الخاص لأن المفسرين يعرفون القرآن كبن جرير وغيره يعرفون القرآن خلال التفسير لكن تفسير خالص للإعراب هذا موجود إملأ ما من به الرحمن في إعراب القرآن للعكبري موجود ومطبوع نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز زيارة مساكن الذين عذبهم الله مثل مساكن عاد أو ثموت قصدها بالزيارة لا لا ينبغي يعني هذا تعظيم لها أما إذا مر بها إذا ذهب لحاجة مر بها فإنه لا بس إنه يدخلها ويعتبر كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يدخلوا ويتعجبوا قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه الذي يدخلها للخشية والخوف من الله بدون سفر لا بس أما ليدخلها من ويعجب بها ويقول هذه هي الحضارة وهذه هي الآثار لا هذا ما يجوز هذا تعظيم للكفر وتعظيم لأمر الدنيا نعم سماحة الوالد يقول السائل نرى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض لكثير من الفياضانات والزلازل والنكبات الأخرى بينما نرى دول الكفر مثل بعض الدول الغربية لا يأتيها مثل ما حصل في بعض الدول الإسلامية فما هي الحكمة في ذلك؟ الحكمة ظاهرة المؤمن يبتلى لأجل يطهر من الذنوب ويمحص ولأجل أن يتنبه يتوء أما الكافر فإن الله يملي له يملي له لأجل أن تعظم ذنوبه وكفره والعياذ بالله يكون أشد في عذابه قال جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير اليوم قصير انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الله بين الحكمة في ذلك نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ونزعنا ما في ونزعنا ما في قلوبهم من غل ما في صدورهم من غل يقول ما هو المقصود بالغل هذا خاص بفئة من أهل الجنة؟ الغل؟ لا هذا عام لأهل الجنة، عام لاهل الجنه هو الغل معناه الحقد والبغضاء لا يحقد بعضهم على بعض، ولا يحسد بعضهم بعضا ولا يبغض بعضهم بعضا كما في الدنيا. نعم. صلى الله عليه وسلم. سماحت الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا خلى بمحارم الله انتهكها وبين قوله إذا بليتم فاستتروا ما فيهم تعارض ما بينهما تعارض ما هو معناه إنكم إنكم افعلوا المعاصي ما الرسول ما بهذا بفعل المعاصي لكن يقول إذا ابتليتم إذا وقعتم في المعصيه قلبتكم أنفسكم شهواتكم والشيطان فاستتروا لا تجاهروا بالمعصيه لأن المجاهرة بالمعصيه زيادة شر والذي يستدل هذا دليل على حيائه من الله وعلى أنه قريب من التوبة لأنه يلوم نفسه. في خلاف المجاهد، فهذا الغالب أنه لا يتوب والعياذ بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم أتى الوالد يقول السائل هل يجب أمر الطفل بالوضوء عند قراءة القرآن أم أن ذلك مستحب؟ المميز الذي بلغ سبع سنين وعقل. فلا يمكن من المسحه في الله إذا تولى مهال الصلاة لا يصلي إلا بالوضوء لأجل يتربى على هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم أتى الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا لمن ك إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب نواقص سمع وهو شهيد هل أو للعطف أم للتخيير؟ نعم الظاهر أنها لل للجمع أنها للجمع ما يبل التخيير ولا للعطف. انما هي للجمع بين الصفتين بمعنى الواو بمعنى الواو لأن الواو تأتي لأن أو تأتي لمعاني منها التسوية من التسوية بين الشيعين نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج نعم يقول أحسن الله رجل عنده زكاة مال وله قريب يريد الزواج وهو فقير هل, هل يصح أن يصرف له الزكاة وهل هي صدقة وصلة رحم؟ إذا كان فقيرا فيعطى ولو, ولو كان مهم تزوج يعطى لفقره إذا كان يريد الزواج هذا يؤكد يؤكد أنه يدفع له نعم أحسن الله إليكم الوالد تقول السائلة أنا أم ولي بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية, عملية قطع الإنجاب حتى لا تحيظ لأني أخاف عليها من بعدي إنهier يقول الحصني إليكم أنها أم ولها بنت معاقة لا تقدر على القيام بشيء وقد بلغت هذه البنت ولا أستطيع أن أقوم بخدمتها فهل يجوز لي أن أعمل لها عملية قطع الإنجاب حتى لا تحيط لاني أخاف عليها من بعدي هذا لا يجوز هذه جناية عليها كونها تتزوج فنجب خير لها ممكن يجيها ذرية أو ولد صالح يقوم بخدمتها لا يجوز قطع إنجابها لعل الله أن يرزقها ذرية نعم ولا تخافي عليها من بعد الذي خلقها سيعتني بها سبحانه وتعالى لا. صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل أقسام الشرك الأصغر والأكبر تدخل في أقسام التوحيد الثلاثة بمعنى هل في شرك الربوبية والأسماء والصفات شرك أصغر وشرك أكبر يا أخي هذا السؤال هذا ما له داعي الشرك معروف الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى الشرك هو عبادة غير الله دعوة غير الله سبحانه وتعالى هذا هو الشرك نعم أصلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تتفاوت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الناس؟ ما في شك محبة الله تتفاوت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تتفاوت عند الناس بعضهم أقوى من بعض بعضهم أكثر وأقوى محبة لله ورسوله من بعض نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل إدخال الفازل للبيت هو من إدخال الصور وهل يمنع دخول الملائكة مسألة الصور الصور ما هي تبقى تعرض بالشاشة وتروح تزور لكن المشكلة البرامج المشكلة هالبرامج التي تأتي في التلفاز هي التي ينظر فيها هل هي برامج طيبة ولا ما هي طيبة؟ والغالب أنها ما تكون طيبة، واين وجد فيها شيء قليل من البرامج الطيبة؟ فالغالب أنها تكون مكتورة بالبرامج الأخرى، فالسلامه منه هو، منه هو عن البيت وعن الذريه والنساء أحسن. لا سيما أنه الآن صار ما يقتصد على التلفاز السعودي الذي هو في الجملة منضبط في الجملة وإن كان فيها لكن صار يجي الفضائيات من كل حدب وصوب فصار يجمع شرورا كثيرة نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل إذا كان ليس في الجنة حزن ولا أسف وأنه لا يقوم ولذا كان ليس في الجنة حزن ولا أسف وأنه لا يقع في قلب المقصر شيء من الأسف فما هي ميزة الأنبياء والعلماء والصالحين لا يقع في قلب المقصر شيء ها؟ شيء الله شيء من الأسف على ذنوبه لا يقع في قلب شيء من الأسف انه يرى ما من هو أحسن منه منزله ما الذنوب ما يدخل الجنة أحد عليه ذنب ابدا ما يدخل الجنة أحد عليه ذنوب حتى ينقى من الذنوب حتى إنه لو كان عليه كبائر دون الشرك يعذب بالنار حتى يطهر يدخل الجنة وليس ليس عليه أي ذنب لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين طيبتم هي دار الطيبين فلا يدخلها أحد في قلبه ذنوب أو, أو تقصير أو شيء نعم إنما إنهم لا يتغابنون في منازلهم مثل ما هم في الدنيا كل واحد راضي بمنزلته ولا يرى أن أحد أحسن منه نعم صلى الله عليه وسلم سماحة الوالد يقول السائل شك أحدهم وهو يصلي هل تمضمض أم لا فماذا عليه؟ الشك بعد نهاية الوضوء لا يؤثر إذا شك وهو يتوضا يأتي بما شك فيه وما بعده أما إذا فرغ من الوضوء فلا يلتفت للشك الشك نعم ويستمر في طهارته نعم صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل قرأ أحدهم, الف... قرأ أحدهم الفاتحة في التشهد الأول فماذا يلزمه؟ نعم يقول قرأ أحدهم الفاتحة في التشهد الأول فماذا يلزمه لا يلزمه شيء إذا كان إذا كان ناسيا فلا حرج عليه يسجد للسهو يستحب أنه يسجد للسهو إذا فعل ذلك ناسيا وإذا فعله متعمدا فهذا يكون فعل محظورا عليه التوبة إلى الله والاستغفار ولا يعود لمثل هذا أليزياء لغة الصلاة؟ نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل ما يفعله بعض المحطات من وضع بعض الهدايا يعد جائزا أم أنه يدخل في النهي, في في النهي عن البيع والشرط؟ هذا صدر في فتاوى أنه لا يجوز. إن المحطات أو محلات البيع والشراء أو الدكاتين يجعلون جوائز على السلع لأن هذا يضر الناس. اولا إنه يحفز الناس انهم يشترون شيء لا حاجة لهم به وإنما يريدون الجائزة هذه الناحية الناحية الثانية أنهم يضرون المحلات الأخرى التي لا تعمل هذه الجوائز بحيث أن الزبائن ينصرفون عن المحلات التي ليس فيها جوائز فهذا ممنوع نعم. شاء الله الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن اخذ من زكاة المال ليتزوج زوجة ثانية حيث أن زوجة تنعت عن الإنجاب بسبب مرض وإني أخاف على نفس الفتنة وامل في إنجاب ذرية صالحة إذا كان هذا هو القصد وان زوجة تراها شيء صارت لا تنجب وأنت تريد الذرية وليس عندك استطاعه للزواج للزوجة الثانية فلك أن تأخذ من الزكاة نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل وقعت مشكلة بين رجل وزوجته إلى أن وصلت المشكلة إلى ضرب زوجته ثم فرت هي إلى أهلها وطلبت الخلع من الرجل فابى الرجل ذلك وبينما كان على ذلك توفي الرجل والسؤال هل تلزم المرأة العدة أم لا نعم طلقها هي زوجته تلزمها العدة وترث منه نعم بس الله عليكم سماعك الوالد يقول السائل هل يأثم من أمسك بالقرآن من خارج الغلاف وهو محدث إذا كان خارج الغلاف يعني الكيس اللي فيه المصحف أو الصندوق الصغير اللي فيه المصحف فلا بس أما إذا كان المقصود الغلاف يعني جلد المصحف هذا لا يجوز ما اتصل بالمصحف فله حكم المصحف لا يمسه إلا على طهار <تصفيق> أما ما لم يكن متصلا بالمصحف وإنما هو غلاف فلا فلبس بمسه من وراء حايل في كيس أو في صندوق صغير أو نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل من يقول بأن الإيمان يزيد وينقص ويرى الاستثناء في الإيمان ويرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان لكنه لا يرى تكفير تارث الصلاة فهل يقال إنه مرجع لا ما يقال أنه لأن تارك الصلاة إن كان جاهدا لوجوبها فهو كافر بالاجماع أما إن كان متكاسلا وهو يعترف بوجوبها قد اختلف العلماء في تكفيره الجمهور على أنه لا يكفر الكفر الأكبر وإنما يكفر الكفر الأصغر والقول الصحيح الذي عليه المحققون أنه يكفر الكفر الأكبر ولا صارف إلى الكهر الأصغر لا دليل على صرفه يكفر الكهر الأكبر لكن لا يعد هذا من المرجية لا يعد من المرجية لأن هذه مسألة خلافية نعم صلى الله عليكم. يقول السائل رجل صلى النافلة التي بعد الظهر وهو يريد أن يصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين ولكنه قام بعد التشهد في الركعتين الأولىين والسؤال هل يرجع ويسلم أم أنه يتم أربعا ويسلم بتسليم واحد يخير إذا قام إلى ثالثة في النهار إذا قام إلى ثالثة في النافلة في النهار أو يخير إن شاء رجع وتشهد وسلم وسجد للسهو وإن شاء استمر صلى أربعا وليس عليه سجود سهو لأنه جزء في النهار تطوع بأربع بسلام واحد نعم الله إن سمحت الوالد يقول السائل هل يكفي تشغيل المسجل في البيت على سورة البقرة لكي تطرد الشياطين أم أنه يجب القراءة من الشخص نفسه القراءة عبادة لا بد يقوم بها مسلم أما لو قرأها الشريط هذا لا يكفي هذا مجرد صوت هذا مجرد صوت هذا الشريط يؤدي العبادة لا, لا بد يؤدي العبادة مسلم نعم عشان الله إليكم الوالد يقول السائل ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون نعم يقول عشان الله ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنا أرى لكم ما تدخلون في المسائل هذه هذه ما تدخلون فيها؟ كلام العلماء فيها معروف عند المفسرين وعند في كتب العقائد لكن ما أرى لكم الخوض فيها لأنها تحدث بلبلة تحدث شر عند الناس اتركوها لاهل العلم نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.